قالوا, قالوا إن هذا لساحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون فَتَنَعْمَ ما وَجَدنا عما وَجَدنا عليه ابانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اؤتون بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطله إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم اهمنا قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت, دوت وخير الدعاء وخير النجاء.